الاله لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ما نعبدهم الا ليقذبونا الى الله ذو إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّار لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاسْتَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ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 اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَضْهَلُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى Summa ila rabikum, margiru kum, biukum, bima kontum tamanun. Ina ua limum, bita tinsudur.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 ما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأضو الله واسعة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 قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ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 Dėlėk yukawifullohi bėhi įbūdė, yai įbūdė, viettėkūn. Vėlėk yukawifullohi bėlė, yai įbūdė, yai įbūdė, yai įbūdė, įbūdė,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 أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية ورَفَّ بنّة تجرم ت تحته الأأَنه وَعدد الله لا يُخف اللههُ المعد ألم تَرَ أن اللهَّه أَزَل منِن السَّماء سَلَكَ فَسَلَكَهُ, فسلكه يَنَابِعُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي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 ذانك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد afa man yattaqi bi wajhihi su'al adhab وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فاذاقهم لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هذا الْقُرْآنِ مِنْ كُلٍّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيعٍ وَجِلٍّ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda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 ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام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 فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وَلَوْ أن لَِّذينَ ظَلَمُ مَا فِي الأبْضِ جَمع وَمِث لَهُ مَ وَمِثْ لَهُ مَعَهُ, معه لَفْتَدَوْ بِهِ مسُون إِعَذاَابِ يَوْمَ القِيامَ وَبَدَلَهُم مِنَ اللهَّهِ مَا لَمْ يَكُوا يَحتَسِبُون وبدا لهم سيئات ما انكسبوا وحاق بهم ما كانوا فَإِذَا visika antonio rahėjate, a Hisraėjate bygė į krimėti. Skitai, į kai nėra vanbėtė, ČRRo�柴ės. – Sėra fronts d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 سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 La teqnėtų min rachmėti allai La teqnėtų min rachmėti allai Inna allai yagfėrų الذnūbą jėmėjai Inna hų hų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 مِن kvaili, aitė, kūmulada, gūberoteta, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, Om iki kalbėg su ACII, gerai nitevõti scanokų? Om iki kalbėg su tai neiceinka traigoje nip Savakykų, jie ėenis navdacsiu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 Wa nufikha fi s-sūri fa sa'iq man fi s-samāwāti wa man fi l-arḍi illā man shā'a Wa ashwa kwatil aldubi nuri rabiha wa undi Alkita Wa undi حَقّ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وسيق الذين كفرون han namazu mara futihat abwabuha futihat wa qala lahum khazanathuha O kalele gumhozene tuhai, elemieti kumrusulumin, kumiet aleikum eja, antirobikum. Yet lune, aleikum eja, antirobikum, o jūnų, قالوا بلا ولكن حققت كلمه العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها Wasikwan Ladina Urad Baum Ilanjanti Zuma Hatta i Jam Uha wa Futihat Abu Abuha وَقَالَ fotihat Ebu Abuha Vokolele u mkvazenetu, selenemunalei, kum tributu mfedu kūlu, holi din. Vokolul hamdu lilei, lelei, dinsuode, hone, wade. فَأَنَّى عَمَّا أَجْرُ الْعَامِنِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ